بسم الله الرحمن الرحيم أجب الاهتمام بالأمراض التي تمس العقيدة وتمرض القلوب يجب الاهتمام بذلك قبل كل شيء أول أولا ولا تدعو دون الله ما لا ينفعك ولا يضر. برية مسلمة قطعت من أجل الشيطان إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا نعم نعم وبدأ يتمتم بدأت من يقول ثم والله وقفت مبخرة على زاوية بشكل مائل يقول ثم سل يده وأخذ من تحتها شيء ثم قدمه لي قال تؤثر هذه الرقع وهذه العزائم وهذه الأبخرة بسبب التعاون مع الشياطين وبسبب الإشراك بالله عز وجل ومن يعشوا. ذكر الرحمن نقيض له شيطانا والله لا تفلعه أبدا إذ بالساحب أول ما رأيت تقول أنه رأى الموت إذ تهي في المكانه ويلطوي هناك في تلك الزاوية أمسك به الشيح عادم ضربه أمامنا ضربه أولاً لما ذاك أنه ذاك وما من أحد إلا بإني الله فأبى موسى ينظر إلى الرأس الذي طالما تكلم عليه قال يا أنت خديجة أجعلني لله عدلا لا يا شيخ <تصفيق> يا من تسمعني الآن. فلت تخشى على نفسه نعم أنت تذكرت على وجهتي في المستشفى وهو في العناية وطاب يمجرت عليه وإن يمسك الله بظل فلا كاشف له إلا هو مؤسسة الأبرار للإنتاج والتوزيع تقدم أولا محاضرة للداعية عبد المحسن الأحمد الحمد لله الذي عزه وارتفع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 وأصلي وأسلم على من بعثه ربي جل جلاله بالحق وبالحق نطّر روحي وأبي وأمي له الفداء عليه الصلاة والسلام أما بعد أيها الفضلاء عن ماذا سنتحدث وبماذا نبدأ ولكل موضوع أول وأول شيء هو الله جل جلاله وجل في علاه ما جرت الدماء في عروقنا ولا تحرك ذاك القلب إلا لأن الله جل وعلا أجرى في داخله دماء وقضى الله تعبدوا إلا إياه من هو الله أول سؤال يسأل والكل يظن أنه يعلم الإجابة يقينا وعملا وقولا تعالوا إخواني الفضلة وأخوات الفاضلات تعالوا معي في هذه الرحلة التي نخترق فيها تلك الأجواء الأرضية وننطلق إلى مخلوقات خلقها رب البريات خالق الأرض والسماوات الذي أتقن كل شيء جل في علاه يتكلم عن أشياء لم نرها ويتكلم عن أشياء ما شهدناها لكنه أنزل في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنزل لنا أمورا وعلمنا أنه تكلم في هذا الكون وخاطب مخلوقات غيرنا فتعال معي وتعالي وانظروا من هو المخاطب في هذه الآية من مخلوقاته جل وعلا ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ول الأرض اتيان اتيان طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين هل سمعت الخبر؟ هو يخاطب من؟ يخاطب السماء الطباق السبع التي رفعها جل وعلا وما جعل فيها من فطور يقول أنه قال لها بمجرد القول ائتي عن أو كرها ما قالت ادعو أنما أن الله ونأتي ولا حتى قالت سوف نأتي قالت أتينا سبحان ألي هذا الحد عظمة الأمر حتى أن السماوات والأرض لا تأخذ ثانية في التفكير أتينا طائعين في أجل هذا لو قرأت القرآن بقلبك لعلم أنك ظلمت نفسك في أدبك مع رب العالمين ثم قلب صفحات القرآن الكريم كأن تقول لك أأنتم, أأنتم أشد خلقا أم السماء أجل أأنتم أشد خلقا أم السماء بناء رفع سمكا فسواها لأجل هذا هو يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون إذا كانت يا ربي أكبر وهي أشد وهي أبوى وأطاعت فما بال هذا المسكين الذي خلق المسكين إذا أمر بأمر فكر وقدر وكأنه هو الذي حرك قلبه وكأنه هو الذي خلق نفسه وكأنه هو صاحب الأمر سؤال اتجابة السماوات والأرض هل لأن الله وعدها بجنة الأطاع والله ما وعدها بل توعدها أنه سيقطعها إذا السماء شقف وإذا السماء انفطرت وتوعد الأرض والسماء يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ومع كل هذا بلا مقابل تطيع الله جل جلاله لأنها تعرف عظمة الآمر يوم أن عرفنا الأوامر ولم العبد الآمر إلا من رحم ربي جل جلاله ما قدر الله ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز سبحان الله لأجل هذا يخاطب الإنسان وتصل له الرسل وتنزل عليه الكتب وبكل صورة تقلب الصفحات وإذ بقصر سيبنى وإذ بأنهار ستجرى وإذ بثمار ظلها وجناها سوف يتذلى وذللت خطوفها تبليلا وهناك وصف للأرائت وهناك وصف للحور وهناك وصف لتلك النصائب وتلك الفرش التي بطائنها من استبرق وهناك وعود ووعيد شديد يقول ربي جل وعلا تارة عن ذاك الطعام وسخه ماء حميمة ويتكلم تاوة عن واستبتح وخاب كل جبال عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد ويتكلم عن المقامع من حديد وعن ذاك القعر البعيد كل هذا وغود ووعيد لهؤلاء الناس الذين هم أضعف من السماء وأضعف من الأرض ولكن أكثر الناس لا يعلمون من هذا الانظر يوم أنه قل تعظيم الله في قلوبنا رأيت واقعا أمامي يوم أن كنت في تلك الليلة في المستشفى وأتيت إلى أحد المرضى هو طفل صغير به من الأمراض ما الله به علي فوجدت أمه وأباه دعوتهم أن يقرأوا عليه وأن هذا القرآن شفاء وأن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء فإذ واجه بكصاعقة من السماء قالوا نحن نؤمن بالله وقررنا اسمع قررنا بعد أن علمنا أن المرأة فيها مس وأن فيها ذاك الأذى فقال لي الأب والأم لأنهم لما قرئ على الأم تكلم ذاك الجان وقال أنه يعشق تلك الأم وأنه توعدهم وأنه توعدهما أنها إذا حملت أنه سيشوه ذات جنة فقرروا على أساث هذا الكلام وعلى أساث كلام ذاك الشيطان قرروا أن لا ينجب أبدا فعلم أنه لا بد أن نراجع على قتنا برب العالمين جل وعلا هل ذاك الجانب هل هو الذي خلق؟ حتى يقرروا على أساس كلامه ذاك الأباك صدق ذاك الضعيف الذي قال الله عنه إن كيد الشيطان كان ضعيفا خاطوه وعلمه أننا ما عارقنا منها الله حتى كفار قريش وهم كفار قريش لم يشركوا في قبوبية الخلق ولئن سألتهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقول من الله وهم كفا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون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 إذن لماذا لخافه إنما ذلك إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون وخافون إن كن كنتم مؤمنين الله يقول ذلكم الشيطان يخوذ أولياءه فلا تخافوهم وخبناهم والشيطان يقول كلامهم يطبقى. وما يؤمن أكثرهم اسمع الكلام وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أكثرهم ما يؤمنون بالله إلا وهم مشركون فهذه الأسرار وخفايا النفوس بدأت تخرج حينما تقول بعد أن خوفنا قررنا أن لا ننجب أبدا يعني ذرية مسلمة قطعت من أجل شيطان فتخشونهم فالله أحب أن تخشوه إن كنتم مؤمنين فحري يوم بنا أن نبدأ نراجع في أنفسنا تلك العقيدة في خطوط حمراء في القرآن وفي السنة انظر انظر الى اذا وصلت مرحلة الى جنة بالله جل جلال جلالك انظر الى كانت الافكار بدأت تتعلق وبدأت القلوب تتجر الى غير خالقها اسمع كيف تكلم ربي جل وعلا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 هذا في الآية كيف يكبر لأجل هذا فهي محر لما يؤتى عند النبي عليه الصلاة والسلام في أي مشكلة في أي اعتراض يقول اجلس لأن هناك مساحة لتفاهم لكن يوم الرجل يقول ما شاء الله شئت محمد عليه الصلاة والسلام يتغير ويفور وإذ بذلك الدماء تفور في عروقه عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله عدلا هو ما قال أن فعَد بالله جل و جلاله. طيب لماذا النبي عليه الصلاة والسلام الرحيم ذو الخلق العظيم لماذا لم يقول له يا أخ ما يجوز؟ ليش لما تكون مسائل العقيدة ومسائل هي لله وحده ليش يقول أجعلني لله عذة كل ما شاء الله وحده. سبحانه الله. الألفاظ وهي ألفاظ وحروف غيرت عندك يا رسول الله تمع وجهك وتغير أسلوبك. نعم لأن هذا لله وما كان لله جل جلاله فلا يصر غير الله سبحانه تعال وانظر إلى محمد عليه الصلاة والسلام وذاك الخطيب يتكلم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال من يضع الله ورسوله فقد رشد ومن يأصيه ما فقد غوى نظر إليه محمد عليه الصلاة والسلام قال بئس الخطيب أنت أين مراعاكم نبي عليه الصلاة والسلام المشاعر؟ النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه أمور عظام تثير القلوب فيقول الإجلس ويتفاهم لماذا يتكلم على هذا الرجل أمام الناس ويكسر مجاذيفة أمام الناس يريد أن يعطيه كل من يسمع درس ومن يوصل هذا الحديث درس قال بئس الخطيب أنت قال لا تقول من يعصيه كيف تجعل معروفي في كلمة واحدة والمن يقص لها ورسوله بجمل خطيبه؟ سبحان الله. ذلك النبي الرؤوف الرحيم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. ما الذي غيره بأبي وأمي في هذا الأسلوب؟ ما الذي جعله يتكلم بهذه الطريقة؟ لأن المسألة جلالة دين وعقيبة. انظر وهي أحب يقصهما قال وار سبحان لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال قل ما شاء الله وحده أو قل ما شاء الله ثم شاء محمد لماذا هنا اختلف الحرب يعني هو مسألة قشور يعني الحرب لا لأن يبدأ القلب في منعطف خطير جدا لأجل هذا النبي هي لأنه قول مشيئتي ليس هي مشيئة الله الجل وعلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء أن يفقد أحب الناس إليه في ذاك الزمان خديجة وهو في تلك الأوضاع المثيرة ما أراد لكن الله شاء ففعل رب جل وعلا ما شاء محمد عليه الصلاة والسلام ما شاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أن يفقد عمن الذي كان يسانده ويدعو لكن الله شاء فقال كل ما شاء الله وحده لأن مشيئة في هي مشيئة الله الجل وعلا هنا. نزلت آيات على النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو الجواب على ذاك السؤال الذي سألنا لماذا تغير أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام حين تكون المسألة خطوط حمراء في جناب هذه العقيل لماذا اسمع من الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يتأثر لأن الله جل في عنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولقد روحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين سبحانه إذا كان هذا الخطاب بالنبي عليه الصلاة والسلام أحب أخلوه صاحب الشفاعة عليه أفضل الصلاة والتسليم فكيف في من جاء من بعد وكيف من جاء من دونه حين يأتي ولا يبالي في أرض الله ويصرف عبادة في أصلا لله ويصرفها لغير الله أو يصرفها لله جل جلاله ولمعه انظر نريد أن نفهم حياتنا لأن المسألة ليست والله قابلة للتفاهم هذا هو الموضوع الأول اسمع لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام على عدي ابن حاكم قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله تكلم هناك عدي قال ما نعبدهم يا رسول الله ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تعبدونهم قال أليس يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه قال بلى قال عليه الصلاة والسلام فتلك عبادته كم من الناس من يحرم حلاله ويحل الحرام ووراءه أتباعهم كثر إنا وجدنا آباءنا على أمه والله لئن ضفر بك الشيطان في عمل تشرك فيه مع الله جل وعلا غيره فوالله قد ضفر بك كلك وضفر بأعمالك كلها لأن الله جل وعلا يقول من عمل عمل أشرك فيه معي غيره تركته وشركه حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام يقول أخوك ما أخاف عليكم الشرك بالله حبيبك يخاف عليك وأنت لا تخاف على نفسك هذا الرسول الذي قال الله جل وعلا عنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رغوخ رحيم هو حريص علينا ويخاف أن نقع في ذاك الشرك أسألك بالله نعم أنت يا من تسمعني الآن هل تخشى على نفسك الشر؟ هل مر في حياتك يوم؟ وقلت يا ربي احفظني من الشر إن كانت الإجابة نعم فهنيئا وإن كانت الإجابة لا ولم أفكر فأقول والله إنك الأم الآن في مشكلة من الذي كسر الأصنام من الذي جعلهم جذابا إلا كبير علمهم من الذي قال تالله لا إكيدن أصنامكم بعد أن تولوا المذين من إبراهيم عليه السلام وجنوبني وبني أن عبد الأصنام ربي إنهن أضلنا كثيرا من الناس يعني هو الذي حطمها. وهو الذي كسرها، وهو الذي جعلها جذاذاً، وهو الذي يعلم أنهن أضللن كثيرا من الناس في قاية العلم ويقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام لو كان هذا الخبر لا يهوم هل سيذكره الله ويخلده في القرآن؟ أأنت أعظم دين وعقيده أن إبراهيم عليه السلام؟ الذي قال الله عنه اتخذ الله إبراهيم خليلا الذي هو قد أسس التوحيد على الحنيفية ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ومع هذا تزكي من العالمين أنه ليس من المشركين ويقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام لأجل هذا يقول إبراهيم الثيمي غالى فمن يأمن الشر بعدك يا إبراهيم وأنا وأنت انظر في حالنا ولنراجع أنفسنا لأجل هذا كان محمد عليه الصلاة والسلام قائدنا وإمامنا وقدوتنا كان يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك يا رسول الله أنت تشرك يا رسول الله أنت تحتاج إلى هذا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك مما أعلم سبحان الله لأنه يعلم أنه لم يثبت إلا من ثبته الله ولولا أن ثبتناك ثبتناك نحن يعني الله جل جلاله. ولولا أن ثبتناك لقد كد تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا ففهمها النبي عليه الصلاة والسلام فكان أكلم دعائه لا أنقلب القلوب والأمصار قد على ذلك ما دام الثلاث من عندك فتثبت قلبي متى تذكر قلت هذا الدعاء من قلبك فتحرك قلبك وأيقنت أنه لولا تثبيت الله لك والله ما تثبيت ثانية. عندنا خلم هل أحسست بهذا الخلم هل أحسست أننا إذا استمرينا مع هذا الخلم وهذا الأمن سوف يتفلت منا هذا الدين ونحن لا نشعر ونحن نظن أننا نحسن صنعا لأجل هذا قالها الله حتى لا يكون الناس على الله فجة بعد الرسل قالها قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا نبئنا الذين ضل سعيرهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يتكلم عن أقوام هو ضامن في نفسه أنه صح وهو ضامن في نفسه أن ما عنده مشكلة ومن يعش عن ذكر الرؤمن ابتفى بما كان عليه أباءه وإداده إنا وجدنا أباءنا على أمنا وإنا على آثارهم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قليل وإنهم ليصدونهم عن السبيل وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون في توضيح أكثر من هذا هو يقول نعم هو هو يحتف أنه سبيل وهو مع شيطان قد أضله وأضله عن السبيل وبدأ يأخذه منه في كل يوم وفي كل أسبوع عبادة يصرف منها شيئا لغير الله ويصرف منها شيئا لبشر أو لحجر أو لقبر وهذا والله هو الذي لا يغفر أبدا إن الله لا يغفر أن يشركه ويرفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا طيب أكثر الناس يسمع هذا الكلام يقول يا أخي ما عندنا شيء في هذا الكلام من قال عندنا عبادة صرف بيننا من قال فانظر فانظر إلى بلاد المسلمين وانظر كيف يحصل في تلك البلاد التي فادقاه في يوم من الأيام على توحيب رب العباد جل جلاله قال قائلهم وهو يدعو غير الله جل جلاله ولا يستحي من الله وهو في أرض الله ويأكل مثل الله وأمره كله لله ثم لا يستحي فوق أرضه أن يقول يا فلان مدد وأين الله الذي قال إن الذين تدعون من دون الله عباد عباد أمفالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمفالكم فادعوهم فَلَيَتَجِيحُنَّ لَكُمْ مَنْ حَرَّكَ دِمَاءَهُمْ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ أَجْرَى فِي عُرُوقِهِمْ تِلْكَ الله إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ حَرَّكَ الله إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ إِلَّا اللَّهُ وَيَوْمَ أَنْ تُحَاسِبَ اللَّهُ أَنْ يُوقِفَ الْقُلُوبَ أَوْ قَطَعَهَا ثُمَّ تَسُوءُ بِالتَّضَارِبِ وَحُكْمُهُمْ إذا اتفقنا وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيب لي وليؤمن بي لعلهم يرشدون يقول يا محمد وإذا سألك عبادي عني ما قال قل فإني قريب وكل آيات القرآن التي فيها إذا سألك أو يسألونك لا بد فيها قل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقف يسألونك عن النساء قل الله يخطيكم في النساء يسألونك ماذا يقول قل العفو كلها قل قل قل إلا هذا الدعاء لما جاءت المسألة في الدعاء ما قال قل لهم يا محمد فولى الإجابة بنفسه جل وعلا قال أنا أجيبهم فإني قريب ما قال أسمع قال أجيب دعوة الداعي متى إذا دعاني ما قال إذا ذهب لفلان يتوسط فيه عندي إذا ذهب يتمرع عند قبر ويتوسط فيه قال إذا دعاني لكن بشرف فليستجيبوا لي ليس لغير لي فليستجيبوا لي وليؤمنوا ليس بغير وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فحقق الشرف تنال الوعد وإن استطعت أن تفعل شرف فافعل فإني لك من الناصفين ولنسفين طيب أكثر الناس يقول يا أخي ومن قال لك من دعاء يا أخي إحنا ندعو مين قال جد نصف القرآن يقول أن الدعاء عبادة ألستتكلم بالقرآن؟ أحضر إلى رصة القرآن قال سبحانه وقال ربكم دعوني وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن إيش عن دعائي لا إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين ألم أقل لك أن هناك خطوط حمراء في مسائل هذه العقيدة قال وقال ربكم أدعوني ما قال أدعو غيري أدعوني استجب لكم ما قال يستجيب لكم غيري قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي لأن الدعاء هو العبادة وهذه الآية تقول لك أنك انطرفت دعاء لغير الله الذي خلقك وشق سمعك وبصرك قال سيدخلون جهنم داخرين أعهن الله وإياكم منها تعال وانظر جاء في الأثر موسى عليه السلام وهو يمر وإذ برجل ينظر إلى موسى باستهانة وينظر إليه باستحقار ويقول يا موسى ما وجد الله رسول غيرك موسى عليه السلام تعرفونه أنه غليل وأنه شديد بلغ أشبه واستوى وتعلمون أنه وكذ رجل فقضى عليه بمجرد مجرد ما وكذه موسى لأنه ما عامد الله فإذ بذلك الرجل قد أثار غضب موسى عليه السلام فتحمل وكضم غيظه ومضى لما كان في الغد ويمر على ذاك الرجل قال يا موسى أليس هناك رجل أحب من الرسالة حتى يبعثك الله فقضم غيظه ومضى جاء وهو وقارون فقال يا موسى يعني لم يجد الله غيرك أنت وقارون حتى تبعثون بالأمة ويختارك أنت وإياه فغضب موسى فرفعها لله جل جل أنها لا أغضبني ربك هو يستطيع الوقت لكنه عاهد الله فنظر موسى إلى ربه في السماء رافعا يديه إلى السماء مستجيرا بالله وداعيا رضا جل جلاله يا ربي إن هذا أقضبني وأهارني قال له الله جل جلاله موحيا إليه أن يا موسى أصدر علمك ما مضى أنت فإن عاد فأمر ما أؤمر الأرض أؤمر الجبال أؤمر ما شئ فمر موسى على ذاك الرجل وإذ به لا يعلم ما الذي تغير وما الذي حدث فقال يا موسى ألم يجد الطاجر على غيرك وغير هارون أن يبعثكما لنا رسولان إذ موسى ينظر في الجبال ويعلم أن ما من العظيم المتعاب وينظر في هل يأمر السماء هل يأمر الأرض؟ هل يأمر الجبان؟ وإذ به ينظر إليه قال يا أرض خديك فإذ بالأرض بأمر ربها جل جلاله تنشف وإذ به ذاك يسيخ حتى تسيخ أقدامه إلى الساقين فقال يا موسى يا موسى لا أعود موسى منزل ذاك الغضب في صدره قال يا أرض خديك فإذ به تسيخ به الأرض إلى أنصافه يا موسى وقد يستعيد ويستجيل ويدعو يا موسى قال يا أرض خديح فأخذته الأرض ولم يبق إلا ذاك الرأس قال يا موسى له أستطيع أن أرفع يدي إليك رفع يا موسى إني أنتهي الآن وبدأ يعد موسى عليه السلام إن هو أنجاه وإن هو أخرج من هذا المأزق فإذ موسى ينظر لذاك الرأس الذي طالما تكلم عليه قال يا أرض خديح وما هي إلا ثواني ورجب غير عن الأرض وإذ الذي في السماء جل في علاه يوحي إلى موسى يا موسى أن ما أقسى قلبك وعزك وجلال وعزك وجلال لو استغاث بي واحد هو قال موسى موسى موسى لو استغاث بي واحد سبحانك سبحانك لو استغاث بي لكنه استغاث بك وأنت مخلوق لم تملك لنفسك نفع ولا ضر إلا بأمري لكنه أخطأ طريق وسأل مخلوق لا يملق لنفسه نفعا ولا ضرا طيب يا ربي ما دمت أنت الرحيم وما دمت عند الغفور أخرجه الآن لم يخرجه الله جل وعلا لأنه مات وهو يستغيث بغير الله جل, جل جلاله فأبى الله إلا أن ذم من عصاها فانظر حبيبي غالي لمن تستعين وانظر لمن تستعين في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله ويأتي أقوام قد أضلهم من وراءهم ويأتي ها يسمي بغير الله ويذبح إذا كار المقبور في قبره ويذبح لأناس ويذبح لأحجار ويذبح ويذبح, ويذبح, ويذبح ويستغيث وربنا جل في علاه ينظر ويسمع وقد تعالى في سماه والله لا يرضى بهذا الله ولأجل هذا قال لمحمد عليه الصلاة والسلام الذي هو أخير منا قال فصلي لربك وانحر يعني إياك يا محمد أن تنحر لغير الله وأمتك من باب أولى وهم أقل مقدرا عندي منك فأحبتي هل من وقفة قبل أن يتوقف ذات القلب ونؤخذ وقد ذبحنا لغير الله فانظر في بلاد المسلمين شهدت القبار على الأضرحة وأنشئت المساجد على القبور وأقيمت المزارات والمشاهد وقصدها العام فأصبحوا حولها يطوفون وفي عرصاتها يذبحون وبأصحابها يستغيثون وهم الله من الله لا يستقن هذا كله عبادة لبين الله كانوا يسمونها أقنا وكانوا يسمونها أوتان تعال معي حبيب الظالي وأرجع للذاكرة قليلا تجد أن ذاك الصنم الذي رقاه له الله والله ما كان إلا رجلا صالحا قبل أن يكون ذاك الصنم هو الله والعزة ومنات ود وسوا ويغود ويعوق ونصراء كلهم كانوا يتقربون إلى الله ثم طافوا عليها ثم جعلوا لهم تماثيل ثم ثم ثم حتى أزاغ الشيطان هذه القلوب إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة يعني والله لن يسكن في يوم قصر خارجه الذهب والفضة والله لن تجري من تحته أنهار التي وعدها العظيم الجبار جنب جلاله الواحد القهار والله لن يحل بتلك الأساور التي من ذهب ووالله لأن الله الذي يملك الجنة قال حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار أي إي وربي أن يسقى من الماء الصديق إي وربي سوف يضرب بمقام الحديث أحبتي إن الأمر جد وإن هذا الأمر دين فلينظر أحدكم على من يأخذ دينه، ويقول قائل لكن هؤلاء يسمعوننا ويستجيبون لنا تعال حبيب الغالي، وانظر لذاك الذي أطاها بصان وهتف باسم الولي في الشدائف والمصائب والكرب، هو يدعو ونحن نقول له اسمح لنا أن نسألك سؤال منطلقه الخوف علينا وعليك يقول سبحانه جل وعلا واسمع لمن هذه الفتوى وإن لم تقتنع بهذه الفتوى فأنت ونفسك لكننا والله لا نريد لأنفسنا ولك إلا الخير ولا نسألك عليه في أجرا اسمع بقلبك كلام ربك وهو يقول إن تدعوهم, إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبعك مثل خبير ارجع معي الآية إن تدعون لا يسمعوا دعاءكم لكن أكثرهم بقول لا يا أخي يسمعوننا قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم إلى الآن جاءت الفتوى ويوم القيامة يكفرون بشرككم ما قالوا يكفرون بذنبكم تكفيق هذه الفتوى من رب العالمين قال أنهم من يدعو غير الله جلا وعلا من الأموات أنهم لا يسمعون إن قلت يسمعون أقول لك ولو سمعوا ما استجابوا لكم ثم يعطينا الفتوى أن يوم القيامة سيكفر هذا من بشرككم ما قال بذنبكم ولا بجرمكم قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير هل تحب أن تسمع الآية التي تليها مباشرة وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَتَفْرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيبٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ يا فقير لغير الله لست فقير لأحد في قبر ولاست فقير لأحد هناك ولا ملك ولست فقير إلا للملك الدّيان جل في علا فهل فهمت كلام ربك أنتم الفقراء إلى الله فرفع يدك ووجهك وقلبك من اتجاهها إلى ما تحت الأرض فرفعها إلى من فوق السماء أنتم الفقراء إلى الله والله والغني الحميد إن, إن أبيتم إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعذيب ويقول قائلا من قال لك أننا نعبدهم أصلا نحن نعبد الله ونؤمن أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازم ونحن أصلاً لا نحب أصلاً وأولاً إلا الله لكن هؤلاء يشفعون لنا عند الله ونتقرب بالدعاء لهم إلى الله نقول ألم تسمعوا إلى ما نقله الله من كلام أبي جهل قاتله الله قال الله لمحمد عليه الصلاة والسلام اذهب واسأل عطبا وشيبا وأبو جهل وأبو لحم اذهب واسألهم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون أجب يا عطبا جهل سيقولون لله قل أفلا تذكرون ما نبغى ألهم السؤال الثاني في الآية التي قتليها قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم أجبني يا عبد لاب للهاتف للعزاء لا سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يجاو عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله كل شيء الله الله الله لكن الأعمام مخلوقا لله ولغير الله ومن عمل عمل أشرك فيه معي غيري توقته وشركه فلنتق الله هذا نص الكلام الذي قاله ربي جل جلاله يوم أن قالوا نحن نعبدهم وهؤلاء شفعان عندك يا رب ونحن ما نعبدهم أنهم خلقوا قالوا سبحانه ويعبدون من دون الله أنت تريد الظلام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 ولا في الأرض سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون سمحت أول آية قال أول الآية قال فيها ويعبدون من دون الله مع أنه أثبت أنهم قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله فقال الله أنهم عبدون وأنهم في نهاية الآية قل أتنبئون الله عندكم قرآن وتنبئون الله بما لا يعلم السماوات ولا بالأرض ثم ختم الآية قال سبحانه وتعالى عما يشتكون فهل تكفينا هذه الفتاوى من رب العالمين أحبتي من قدرتهم محمد عليه الصلاة والسلام هل ذهب لقبر القبور الأنبياء وطاف حوله لو فعل فعلنا فعل. لكنهما فعلها مع أنبياء من أول العزل من الرسل، فمن أين، بالله حبيبي، أتيت بهذا؟ هل عندكم من سلطان بها؟ يعني فعل ما ذكرهما، ولا ذكره رسول الله، فإذا منّ للكرة ولم يأمرنا عليه الصلاة والسلام بذلك وقد دفن بعض الصحابة هو بنفسه عليه الصلاة والسلام، ولم يرفع قبرا وهم أصحاب. ولم يرفع قبرا لأحد مهما كان فقد دفن حمزة رضي الله عن حمزة وغيره وقال لعلي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه قال لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته وعندما كان حبيبي وحبيبكم عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي حينما كان يعالج سكرات الموت قال لعنة الله لعنت الله يا رسول الله دعك في ألامك فما عندكما تعالج هو أشد قال لعنت الله على اليهود والنصارى ماذا فعلوا يا رسول الله حتى تلعهم في أشد موقف قال لعنت الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أعمدئهم مساجد سبحان الله لعنت الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أعمدئهم مساجد فما لو رأيت أكثر المسلمين وهم يتخذون القبور مساجد فماذا ستقول إنهم من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا لم ينسه كرب الموت ولم تنسه آلام وأجاع السكرات وعنده ركوة الماء ويمسح بأبي وأمي ذاك الجبين مؤذنا لنا ومبينا لنا أن للموت سكرات ومع تلك السكرات ومع تلك التجرعات يقول. واسمع لما يقول يدعو الله قائلا اللهم لا تجعل قبري حيدا اللهم لا تجعل قبري وتنا يعبد من دون الله اعلم حبيب الغالي أن هذه الأعمال التي نراها في كل يوم ونراها في بلاد المسلمين من ذهابهم للقبور وأن الأعمال عند القبور على أنواع ثلاثة أولها فعله النبي عليه الصلاة والسلام فهي حلل وسجل ووالله نقبل الموضوع عندنا الشرط أن نتعلم فعله النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا المقابل فإنها تذكر الآخرة ما قال زوروها والطريف بين يديها وادعوا أهلها لا والله قال زوروها فإنها تذكركم بالآخرة فهذا هو النوع الأول زيارتها للدعاء للموتها ليس لدعاء الموتى للدعاء للموتى والعضة والعبرة وهذه سنة هنيئة لمن طبقها النوع الثاني أعمال بجعية مثل التقرب لله عند القبور وبناء المسال عليها وقراءة القرآن عليها هل فعلها رسول الله إن كان فعلها, فعلها هل عندكم من سلطان بهذا من علمه عندنا نصوص وقال الله جل وعلا دامت بعض الناس قال إن وجدنا آباءنا على أمّه إن وجدنا آباءنا على أمة على آثارهم مقتدون ما فعله محمد عليه الصلاة والسلام في فهذا الفيل كامل لا يحتاج منا أن عليه أو نقص والنوع الثالث هي الأعمان التي لأجلها تكلمنا هي الأعمال التي يهندى لها القلب أعمال شركية صرف عبادات لصاحب ذاك القبر مثل دعاء وطلب العون والمدد يا فلان وضعق الحال علي يا فلان والطواف على القبر والتقرب له والذبخ له ووضع الأموال عنده ليتدخرها لهم وكل ذلك يذهب للصوص الأضرحة الذين يسمون أستدنا وهم ممن يأكل أموال الناس بالباطل ويوزعون عليهم المغفرة والرحمات والوعود بالجنات فليد شعري هل ملك الجنات أين عقولنا أحبتي يقول سبحانه ولقد أضل منكم جبلا كثيرة أفلم تكونوا تعقلون لماذا لا نعمل هذه العقول التي أعملناها في الدنيا نعملها في أمور نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هل طاف بأي شيء إلا البيت الحرام طيب إذا نحن من نكب إذا لماذا يرسل الراجل له على الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا يقول من يطيع الرسول فقد أطاع الله لماذا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فيا لي تشعري هل طاف النبي عليه الصلاة والسلام بقبل أحد ثم قال طوفوا هل قاله الله هل قاله رسول الله إذن من الذي قال وصدقناه وتركنا كلام الله لو كان خيرا لدلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام إيوى والله فلم يطف عليه الصلاة والسلام إلا بالبيت فلا تطف أنت إلا بما طاف عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كان قبر نبي فلا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد لمساجد ليس للقبور فإن شئت أن تأخذ كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام فخذه ثم يأتي عندنا أقوامنا قال لنا أن هناك في السنة يوم نحتفل فيه ونتقرب فيه لماذا لماذا علمونا حتى إن كان خيرا تبعناكم فيه قالوا نحن نحي عيد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لا هل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أحيء عيد ميلادي لا ذكره الله لا أو أحب الناس وأقربهم للنبي عليه الصلاة والسلام من الرجال هل فعلها في مدة خلافة كلها هل فعله عمر الخطاب هل فعله عثمان هل فعله علي رضي الله عن الجميع إذا من الذي فعلها. إذا من الذي شرح من عمل عمل؟ ليس عليه أمرنا فهو قال محمد عليه الصلاة والسلام ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رب فليت شعري من الذي تجرأ وبدأ يشكك في نصوص القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ثم يأتي أقوام ليسوا برسل ولا بأنبياء فيقولون لا الدين يحتاج إلى عيد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام ويحتاج إلى أعياد فليد هذه العظيمة عند الله جل جلاله أن نبعد ونشبع ما نشاء في دين الله إن هذا الأمر دين إن هذا الأمر دين قل الله أذن لكم أم أن الله تكفرون تشكك وتجرح في هذا النص وتكمل الدين عندك ليس كل ما يوضع نأخذ حتى الأنعام وهي الأنعام لا تقبل كل ما يوضع إليها تشم تلمس تتحرك إن لها وإن كان ينفع أحدته فلتكن عندنا هذه القطوة على الأقل أن نسأل ونستبصر فاسألوا أهل الذكر وارجعوا إلى كتاب ربكم والمحكم منه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله تعال وانظر ما الذي يحصل داخل ذاك اليوم من اختلاط ومن أغاني ومن زهرات حتى في تلك الفدعة هناك مخالفة للذي هم احتفلوا بعيد بيناد فاسمع ماذا يقول قائلهم يقول قائلهم هناك يا نبي الله مالي من الوذ به الا أين الله مالي من الوذ به الا في اظ الله يقولوا أمام الله والله يسمع ويرى يا نبي الله ما من ألود به إلاك عند حدوث الحادث العلمي إن لم تكن يوم القيامة آخذا بيدي فقل يا ذلة القدم فمن علومك لاحظ من علومك الدنيا بأكملها ومن علومك علم اللوح والقلم هل نصدقك أنت أن نصدق كلام الله الذي قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله هل نصدقك أنت حين تفتري عن الله وتقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب والله في القرآن يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا هذا محمد عليه الصلاة والسلام قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضررا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب فنصدق أنت أن نصدق الله جل جلاله ونصدق رسوله أين عقبينا عبتي قُل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت ولو كنت, ولو كنت أعلم الغيب لست من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون النبي عليه الصلاة والسلام يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضررا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا من الخير وما مسني السوء كان ما تكسر رباعيتي في أحد كان لو كنت أعلم الغيب كان أبعث ما شج رأسي في أحد لو كنت أعلم الغيب ما سكبت وقرأتي سنة الجزور وأنا ساجد لا أعلم أن أحد يستمر لو كنت أعلم الغيب نصدقك أنت أم نصدق الله إذا كان هذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام الله جل جلاله في وقت حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسمع ويتكلم ويرى ويمشي يقول لا أمر في نفسي نفع ولا ضر وهو حي فكيف به بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام بعد أن موري تحت القرى روحي له الفدى عليه الصلاة والسلام فأين العقول هل نصدق البشر ونترك القرآن ومن يعش عن ذلك الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب وإنهم يصدونهم عن السبيل ويحسبون لأنهم مكتدون ومن الأمور التي خطوط حمراء عند الله جل جلاله وعند رسوله عليه الصلاة والسلام أمر قد تساهل فيه الكثير ووالله ما تكاد تخل البيوت إلا وفيها وقد مسها طائف من الشيطان حينما يذهبون إلى ذاك الكهن وإلى ذاك العراف فيتكلمون مع هذا ويصدقون كلام هذا ورسول الله عليه الصلاة والسلام الذي هو مصدر التشريع بعد الله جل في علاه يقول واضحة صريحة ملجلجة في الكون يقول من أتى أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزع على محمد تصدق صلى الله عليه الصلاة والسلام وهؤلاء دجاجة كذابون والله ليس عندهم ما يملكونه لأنفسهم وإلا فتأل ذاك الساحر إن كنت تستطيع أن تسحر شيء أسمع لنفسك مليون واغني نفسك عن الناس وتذهب لهذا تأخذ من 500 ريال وهذا جنيه على ما مالك ما دمت ساحر اجلس سميتكم واسحرك مليون واسكن لك في قصر لكن الله وضح وبيّن ما هم عليه وهو الشيخ عبد العمودي في جدة وفقه الله يقول ضبطنا صاحب وبعد التحريات والرقابة أردنا أن نقبض عليه وهو متنبس فتكلمت معه الشيخ يتكلم معه بالتلفون أن له أما وأبن قد فرقهم الجان وقد دعبت فيهم الشياطين وسحروا وأنه عنده استعداد أن يدفع ما يريد هذا الصاحب لكي يؤلف بين قلب أبيه وأبوح يقول فطلب مني طلباته قال لي أول شيء جيب لي والثاني يجيب لي فحر وبدأ يطلب منه طلبات يقول فجلست أمامه وبدأ يتمتم عند تلك المبخرة ثم وأنا أنظر بدأت المبخرة تستزل يقول ثم والله وقفت المبخرة على زاوية وعلى اتجاه واحد بعد أن انحنت ثم كانت على مكان مستحيل على فشار وقفت على الزاوية بشكل مائل، يقول ثم سل يده وأخذ من تحتها شيء ثم قدمه لي قال خذ قلت ما هذا؟ قال هذا سيؤلف بين أبيك وأمك يقول فوضعت الكلفشان في يده وقلت له يا دجال أنا أبي مات له عشر ثانب أبي مات له عشر ثانب والله يقول الساحر أو هذا الكاهن يقول قال لي بالحق الواحد قال يا أخي لا تنمونا أشياء طيب يطلع عليهم رأيت يدعي علم الغيب ويذهب يصدقه ويكذب القرآن والله جل وعلا يقول قل لا يعلم من السماوات والأرض رغيب إلا الله لأجل هذا حرص أن تكون الفتاوى كلها من القرآن واضحة صريحة كالشمس لا نتبع إلا المحكم في القرآن اسمه حبيب الغالي ظن بعض الناس أن من الناس من يسعى في يوم من الأيام أو في مرحلة من المراحل أنه يترك الصلاة والصيام وأنه عند الله في ذاك المقام الرفيع قالوا علق منزلة اليقين استنادا على هذا قالوا على القرآن ويؤتون ويؤمنون الناس بغير علم قالوا أن الله جل وعلا يقول قم تعبوا من العبادة فقروا الريد شوي ونقول للناس أهم كل ما جاهم شيء بالنصر لا تلوموهم وعبد ربك حتى يأتيك اليقين قالوا خط عبدنا ربنا أتانا اليقين اشتفهم منه لن نصلي ولا نصوم نحن وصلنا الآن لمرحلة والناس تقرب إليهم يقولون اليقين مرحلة نحن نقول هذا اليقين الذي عناه الله جل جلاله وأراد به المعنى هو الموت قالوا اليقين ما هو اللي الموت اليقين من جن نقول طيب هل تقبلون بنص يوضح قالوا لا نقول طيب من القرآن قالوا ائتي به إن كنت من الصالح قال سبحانه وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتى اليقين صار اليقين إيش لو كانت اليقين منزلها حزنها الآن في هذا المكان اللي يكون فيه كان بعد حتى الخائضين وصلوا اليقين أتاكمه فاليقين هنا هو الموت يخوض مع القائد حتى أتنا اليقين وأتنا الموت فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين ويأتيك الموت وأنت لم تشرك بربي جل جلاله أحدا ولم تشرك به شيئا ولا تشرك بالله شيئا ولا شيء واحدا ثم يأتينا أقوام يقولون أن إيمان وإيمان ملائكة وإيمان أبو بكر رضي الله عنه وإيمان علي الضرر رضي الله عنه وإيمان كل الصحابة وإيمان محمد عليه السلام كل واحد الإيمان كل واحد لا يزيد ولا ينقص نقول تؤمنون لو جئنا لكم بالقرآن لأن لا تكون فيه مظلة نتفق أن نحن وإياكم عليها بفضل الله أن نكون ونحن سواء نؤمن بهذا بهذا القرآن يقولون ما يحتاج العمل أهم شيء إيمان نحن إيمان لله جل وعلا وإنه موجود أجل أبو جعل ما كان يؤمن أنه كان يؤمن إنه موجود فهذا ليس بالإيمان فاستع من الفاتحة إلى الناس إذا لقيت أي آية إن وجدت أي آية يقول فيها الله جل وعلا آمن وإن سنجتها فردها علي ولا فار لابد معها كلمة وعمل الصالحة إما قبلها إما بعدها كان يقول الله ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن أو يقول آمنوا وعمل الصالحات أو يقول قد أفلح المؤمنون ثم يأتيك بسلسلة من الأعمال الصالحة الذين هم في صلاتهم فاشعون فنقول عندك إيمان وين عمل الصالح ما يصلح من بعض كتاب ونكفر ببعض نأخذ نص آية نخلي الثانية ما يصلح لأجل هذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال ألا إن في الجسد مضر إذا صلحت إيش إذا صلحت دخل جنة إذا صلحت هذا إيمان صلحت سائر الجسد صلحت في عاما هل يكفي أن هذا نص من القرآن ونص من كلام رسول الرحيم الرحمن عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ وإلى كل من يسمعني لنراجع أنفسنا قبل أن يأتينا اليقين ونحن على ذاك الحال تعال وانضع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث والله يحل مشافر لكم كلها في هذا الحديث يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيقول يا غلام إني أعلم كلمات قال إني أعلم كلمات احفظ الله احفظك بهالجمال وصفاها هذا عقيدة احفظ الله في كل ما عندك في عينك في سمعك بصرك في كل شيء هل احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجارك. إذا سألت من تسأل؟ إذا سألت فاسأل الله يا الله. والغلام تلقى على الكلام. الله, الله الله احفظ الله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعن فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو ازتمعوا أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك واعلم أسمع يا من تخاف ضع من غير الله واعلم أن الأمة ما قال لو جاء عشرين رجل عليك أنت يا غلام لا قال لو أن الأمة وأنت في كفة وهم في كفة وكلهم يريدون ما قال يغطروك لا قال على أن يضعوك بشيء ما هو أشياء بشيء واحد قال لن يضهوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك هل ذكر أحد حديث غير الله كلها الله الله الله. ثم يأتي أقوام يقول لك لا اذهب لفلان وإلى فلان سبحان الله أنأخذ كلامكم أنتم أم كلام النبي عليه الصلاة والسلام هل عندكم من سلطان بهذا وهذه الأضية فاشرتها بنفسي مع الشيخ عازم المقبل وفقه الله وسدده رجل كان في يوم من الأيام منصب ثم فجأة إذ بي الأمور تختلف عليه وتكالبت عليه الهموم وبدأت الهموم وبدأ يحاول ينسي ويسلي نفسه بامور تغذب الله جل جلاله حتى جاء ذاك اليوم وقد ضعف الإيمان ثم عرض عليه عرض أن هناك تم ساحر سيعيد لك الأموال كلها وأن سيرفهم وأنه وأنه فلا تحزن ما قالوا إن الله معنا قالوا فلا تحزن إن هذا الساحر معنا فجاء الساحر وآخر منه أول فهو 11 اتصلت إحدى بناتها علينا وعلي شفلية وإذ بها تبتي كيف لا كيف لا وذاك الساحر قد اتخذ في ذاك البيت غرفة وأخذ المفتاح معه أتيت أنا وأمي لننظر من الشباك ماذا في تلك الغرفة فوجدنا الرجل قد وضع سجادتين ومن حولها تلك الشموع بغر تلك الغرفة وجعل فيها صندوقين وجعل ما جعل من طلاسم وجعل القرآن في الأرض فبكت كل ذرة في جسمه كيف لا هذا دينه فإذا بها تتصر فنسقنا معهم وذاك الرجل وعده الوعود بأن سيملأ له كالصناديق من الدولارات ومن المال حتى يسدد فيها ديونه ويرفك نفسه لو كان ذاك عنده عقل لما صدق لو كان محتاج إيش يأخذ مني 11 لكن والله ولكن أكثر الناس لا يعلمون أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون وتصلت على الشعاد وإذ به بفرقة رسمية مخولة من الدولة وهم هيئة الأور المعروفة نهي على المنكر هم حماة الدين جزاهم الله عنا خير الجزاء وجهودهم مباركة انظر لما جاء الشيخ عادل ونسقنا والساحر عنده والله أول ما دخلنا يتقدمنا الشيخ عادل أول ما رآنا تقول أنه رأى الموت إذ يفز مكانه ويدطوي هناك في تلك الزاوية لم يحل جوابه أمسك به الشيخ عادل ضربه أمامنا ضرب والله إن الرجل ذاك تغيرت معاني وجهة تغيرت أفكاره عن ذاك الساحر الذي كان يقول له قبل أن نأتي يقول لك تحباني أربط لدك الحين وخليه معك فرأى ذاك الذي يهدد وهو يضرب أمامه ثم كلب شهر شفعازم ثم بعدها أخرجنا المفتاح ودخلنا في تلك الغرفة فوجدنا فيها سجادتين سجاد يسجد فيها للشيطان ويتقرب ويتمرر بوجهه لذاك الشيطان الحقير الذي لا يملك نفسه نفعه ولا وذاك يسجد معه ويتمتد بما يقول ويقول ما يقول وقد أشرك بالله جل في علا فالحمد لله أن الله جل وعلا هو الذي أنجى وعرف خطأه هو الله رأينا بك فالحمد لله ولو رجعنا القران لفهمنا حينما ما ياتي ذاك الساحر الذي يقول لفرعون ومعه السحرة ان لنا لاجرا هذا هو وبدأه فإن أنا أجرا وما زالت البيوت تشرك بالله جل وعلا والله الذي لا إله غيره إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة يعني والله سيخرج من هذه الدنيا من تعامل مع ساحر ولم يتب سيخرج من هذه الدنيا وبأواه النار خالدين فيها أبدا فاسمع أخ الفاضل وانظر إلى أولئك الذين ما وسقوا في الله جل جلاله ووثقوا في تمائم يعلقونها فجاء النبي عليه الصلاة والسلام لما أبصر على عضد رجل حلقة من صفر فقال ويحك ما هذا شوف كلام بلبي أسلم ويحك إنه أسلم غير تقوم بلبي أسلم إلا إذا كان في حق من قوة الله جل وعلا مسألة قال ويحك ما هذه قال هذه يا رسول الله من الواهنة يعني من آلام كثيرا في من الواهنة قال أما أنها لا تزيدك إلا وهنا أنزدها عنك فإنك لو مت وهي عليك والله لا تفلح أبدا فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين حل. لا يفلح أبدا عشان يطعم علمك في تلك اليمين أو في تلك الشمال فإخواني ومن يتوكر على الله فهو حسبه فتوكلوا على الله ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويقولها بمنع فيه بأبي وأمي قال من حلف بغير الله فقد أشتك ثم يأتي أقوام يحلفون بنبي الله عزيز سبحان الله هو الذي قال من حلف بغير الله فقد أشتك تحلف به والنبي وحياتك سبحان الله ولأجل هذا كم هي معالم الشر في صحيفتي وصحيفتك فاحذر ولست خيرا من إبراهيم وللنبي عليه الصلاة والسلام عليهم أفضل الصرارات وتم تسليم ومنهم من يأتي للأبراج ويصدق الأبراج ومن أتى وصدق الأبراج فكأنما صدق الكاهن وكأنما وحكمه حكم الكاهن أنه جاء وفيها الدعاء لعلم الغيب وفيها محاربة ومصادمة لنصوص شريعة ونحن ما عندنا مشكلة ويحسبون أنهم مهتدون يقول خالد بن زيد رضي الله عنه صلى بالنبي النبي عليه الصلاة والسلام لكذيبية صلاة الصبح وكنا على أثر مطر يعني كانت تلك الليلة مهترة اسمع الخبر حبيبي الغالي بأنه سيكتح إليك آفاق علنا أن نستيقظ وننطلق إلى ربنا بعقيدة صافية ليس فيها ما يشوبها قال صلى من عليه الصلاة والسلام فقال أتذرون ماذا قال ربكم يا إلهي يعني الله تلو على أنزل كلام لك وأنت صلي وقال قل أصحابك قال أتذرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال, قال ربكم أصبح من عبادي اليوم مؤمن بي وكافر يا رسول الله تكلم من انظر كيف تكلم النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل العقيدة قال أصبح من عبادي اليوم مؤمن بي وكافر يكلم أصحابه قال فمن قال انظر قد تخرج الكلمة ما قال من فعل قال فمن قال مطرنا بنوئي كذا وكذا فهو كافر ذي مؤمن بالكوك يا رسول الله كلمات قشور انظر ماذا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام وإياك قال من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بي ما قال فهو مذنب أو قد أخطأ في حقي أو تعدى أو ارتكب كبيرة قال فهو كافر بي مؤمن بالكوكب ومن قال فانتبهوا ماذا نقول قال ومن قال مطرنا بفضل الله وحده فهو مؤمن بي كافر بالكوكب والآن تتزلزل الأراضي ويصيب الله من يشاء بعقوبة بذنوبهم وذنوبنا ثم نقول هذا ليست عقوبة من الله هذه ضعف القشرة الأرضية إذن أسألكم بالله يوم أن زلزلت الأرض وخسفت بقارون هل كان لي ضعف القشرة الأرضية فاعتبروا يا أولي الأبصار وردوا الأمور إلى الواحد الطهار إلى خالقها جل وعلا لأجل هذا أقسم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ثم قرأها في نفس حج بن عباس إلى أن قال وتجعلون رزقكم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فوربك فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَنَّهُمْ أَنَا مِنْهُمْ وَأَنْتُمْ مِنْهُمْ فَأَعِدْ السُّؤَالَ جَوَابًا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ فانظُر حبيبي الغالي إلى مشهد يقصه لي ولك الله جل جلاله مبينا لك كيف صاغ هذه العقيدة وبأي شكل يريدك هو قال سبحان محمد اللهم صل وسلم عليه تسليما كثيرا محمد رسول الله والذين معه أشتاء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تعال وارجع الآية وراجع المفردات التي قالها رب البريات خالق الأرض والسماوات وتفكر قال محمد رسول الله والذين أعى وهم معه ويمسون معه قال عنهم أنهم يبتغون فضلا ليس منه رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس منه عليه الصلاة والسلام وهم معه يبتغون فضلا من الله شرطنا صفاء العقيدة هم معه ويبتغون فضلا من الله فما بال أقوام ليسوا معه ويبتغون فضلاً من بعد ما مات عليه الصلاة والسلام إن كنتم تحبون الله فاتبعونه ما قال عبدون لأجل هذا قال سبحانه ومن يطيع الله ورسوله ويخش الله ويتقاه سبحان الله ليش ما قال ويخش الله ورسوله ويتق الله ورسوله لا بالطاعة من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن يطيع الله ورسوله ويخش الله ما يخشى أحد من الله، ويتقه يعني يتق الله، وكل الرسل يقولون أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون، لأن نحن قاع، أما غيرها فلله جل جلاله. وهذه إمرأة، كلمت على أحد المستشفيات، وأنا والله أسمع، وهي تتكلم معه، قالت له يا شيخ أن والدتي بتموت لعناية مركزة في أحد المستشفيات في الرياض، وأن نبضات تقل عليها. الشيخ مباشر يبغى ينطق بالخلق بالخالق. قال لهم يا إخوان الآن الله جل وعلا يقول أما يجيب المضطر ولا أما يجيب الشيخ أنتم الآن في أجدد الإصرار فانتجعوا إلى الله هو الذي قال أما يجيب المضطر إذا دعاه فانتجعوا إلى الله وعلمهم مساء الصعيد. قالت لا يا شيخ لا يا شيخ أنت قد جريت عاول دختي في المستشفى وهم في العناية وطاب يوم جرت عليهم. تقول لا ترد الشريعة تقول لا أنت أنت لن نتجه لأحد أنت قرأت فرنعت فطاب ما قالت فشفاه الله فقس هذا الحديث على من قبله من قال مفرنا بنوع كذا ورد الأمور لغير الله أنت اللي قرأت عليه فشفل من شفاه إلا الله لأجل هذا واتخذوا من دون الله واقتنعوا وأيقلوا وعقدوا القلوب على أن الأسباب هي التي تسبب الأسباب ونسوا مسبب الأسباب جل في علام فانظروا في حالكم وانظروا في حالكم فهل تستطيع أن إذا أطابت مصيبة أن تهرأ لله جل جلاله كما كان يفعل نبيك عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قال الله أكبر إذا أدت مصيبة أول من يفس قلبك هل هو في الأرض فأقول أعانك الله على هذا وأعانك الله على شقائك وراء الناس وهذا جوال مقبل وهذا لا يسمعك والآخر يقول لك ما أقدر فمن أول من يتزل قلبك إذا كان يردك فأقول لك فهو حسبك وإن الله بالغ أمره وختاما أخوان الفضلاء وأخوات الفاضلات، كم من الناس من أعرض عن دين الله لا يتعلموا ولا يعمل به إذا أهدي إلي شريط قال شكرا وهل عرضنا عليك حلوة حتى تقول شكرا عرضنا إليك عرضا يدخلك الجنة ويعلمك ما الذي يجب عليك وما الذي لا يجب عليك وينجيك من النار فأكثر الناس بزعمه أنه لا يسمع حتى لا تقوم الحج عليه فوالله قد قامت الحج عليه وقامت الحج على كل من في الأرض فها كلمات من ذاك القلب والله مع النبضات كل نبضة بكلمة ممن والله يخاف على نفسه ويخاف على من يحب وأنتم ممن يحب فأسأل المولى جل وعلا أن لا يجعل قلب ولا مسامع ادخلها هذا الكلام إلا وقد قلب قلبها إلى ما يرضي وثبتها حتى يلاقيه فأسأوا الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير والصلاة والسلام على أشرف من وطئت قدمه الثراء عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم والسلام عليكم ورحمة الله